الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم فأنه, فإنه الصراط المستقيم صراط المستقيم فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين لكن خلاص في عشر دروس سابقة موجودة في النت ف... وطبعا وقفنا في الشرح إلى قولي فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون وتكلمنا بأن الله على العلا... ولذلك قال هو سبحانه سبحان, سبحان هو مفعول مطلق أسبح سبحان والتسبيح معناها التنزيه وهو تنزيه الرب الجليل سبحانه وجل في علاه عما آه عم آه ادعاه أهل, أهل, أهل الكفر واهل الضلال بوصف الله جل فعله بما يتنزه الله عنه بوصف الله وصف الله جل على بما يتنزه الله عنه وتعالى الله علوه كبيرا عظيما عن قول هؤلاء الكافرين كمثل كمثلا قول اليهود والنصارى في التنقيص من قدر الله فعلها يعني لو يعلمون ذلك اليهود قالوا يد الله مغلولة والله العالى أنكر عليهم في كتابه قال غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطة تاني ينفق كيف يشاء لذلك قال هو سبحانه ننزه الله للفعلاء قال اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهذا أيضا فيه الوصف الله العالى بالنقص وسبح الله ونزه الله نفسه عن ذلك وأيضا النصارى قالوا بأن عيسى عليه السلام قالوا بأنه, بأنه ابن الله نعوذ بلا من الخزدان وعيسى نفسه قال يا بني صلى الله عليه وعبود الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومائه النار وما للظالمين من أنصار وقال الله جل في علا وقال اتخذ الله وقال اتخذ الرحمن ولدا فقد جاءتم شيئا اد تكاد السماوات تفتطر منه وتشق الارض وتخره الجبال هدى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السموات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا والنبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث الذي في الصحيحين قال قال الله تعالى يشتمني ابن وقال يؤذيني من آدم وفيها أنه نسب الولد لله في علاء قالوا أنا الواحد الأحد سبحانه جل, جل في علاء لم يلد لم يولد سبحانه جل, جل في علاء فهؤلاء الأفراخ اليهود وأنصارها هؤلاء الجهمية وهؤلاء المعتزلة الذين ينسبون النقص لله جل في علاء فإنهم يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد والعباد كلهم خلقوا أفعال أنفسهم جعلوهم جميعا خالقين مع الله جل, جل في, في علاه أيضا مع نسبة النقص لله في علاه فقد نسبوا لله الظلم من الفرقة التي نسبت لله الظلم؟ السؤال لهم من الفرقة التي نسبت لله الظلم؟ ممتازة دكتور ممتازة الجبرية الجبرية من المفروض أنتم جميعا كنتم كذلك غفر الله لك الجبرية الجبرية وهم يقولون بأن, بأن الله جلال فعلاء خلق العباد فجبرهم على مثل ما يفعلون فكيف يحاسبهم وهم الذين قالوا ألقاوا في اليمن مكتوف ليديني ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء وهذا الخبيث التعيس البئيس صاحبهم وهو بشر المريسي هو الذي لما سمع قول الله تعالى عندما أنكر إبليس ما ملك أنت من مخلقه وهديه قال لو كنت مكانه لقلت أنت محامي إبليس محامي إبليس هذا فإذًا لابد انت يعني لابد أن يكون هذا الباب ظاهر عند الإخوة وإلا أنا دائما أقول بوابة العلم إتقان العقيدة أصل الأمر بوابة العلم إتقان إتقان العقيدة فالحاصل في هذا الباب نسبة النقص لله فعلا ذلك قال هو سبحانه قال هو سبحانه قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه في وصفه وسمى الصفة والاسم في وقت والاسم بينهم عموم وخصوص صحيح لأنه تعرفون أو ما تعرفون ما العلاقة بين الاسم والصفة سؤال للإخوة طالما كده دي الوسطية ما العلاقة بين الاسم والصفة اقول معقول, معقول. <تصفيق> لا ده في ممتاز يا حاتم وفي يعني اكسلنت صاحب بيقوله ممتاز حاتم اصلا هو قارئ الوسطيه هناك الدروس. نعم الله عليه دكتور تامر خلاص بقى يعني اتشبع معنا بتوحيد بن خزيمه بمنطلق انطلاقات عاليه جدا نعم كل اسم صفة والعكس ام اسماعيل ايضا اتت بهذه الاجابة صحيح كل اسم يتضمن صفة نعم عمتا كل اسم صفة والعكس كل اسم صفة والعكس والمعنى بان بان مسألة طبعا صاحب من بوادر من فارس الميدان ايضا صاحب ده تونسي حيهالم باهل تونس بأسرين من اجل صاحب اقول بان العلاقة بينهما كل اسم صفة والعكس وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء ولأننا ولأن نقول بأن أسماء الله يرفع عليها إعلام وصفات وأوصاف أن, أن أسماء الله يرفع عليها إعلام وصف... وأوصاف فكل اسم صفة ولا... ولا عكس والمعنى بأنك تقول بأن الاسم لابد أن يتضمن صفة ويستلدم صفات أخرى إذا قلت الحي فهذا اسم من اسماء الله يتضمن صفة الحياة يستلدموا يستلدموا القدرة يستلدموا القدر يستلزموا الاستواء يستلزموا المحبة يستلزم الغضب لكن كيف في أحد يعرف اسفر طبعا نشوف تعرف أصحاب الغرام شوف لا ما في ما. أنا ما سألت إلا أنا أعرف أنها ستتعبكم كيف ده خليتها تستلزم سواء كثيرة جدا شو اريد اريد اريد, أريد, أريد وحيدة في هذا الباب طيب ما هو انا كلها صفات تستلزم كل ادي صفات لما نعيم اتبي بالشوان استايم اتبي طب, طب طب طب انا ساقول اللي قاله وانت اللي انت قلته وصبر ده من بني جلدتك من بني حارتك ده خليه منصف بالشوان استايم قال قال لأنه حي وصفات كمان الحي كذلك هو لابد دراوب من زيادة وهي أنه ما من حين الا ان يكون فعاله هذا هل ده قالوا هذا الرجل او قال هذا الرجل ها انت انت ما سكيته بقى والا والا صراحه من هذا الان هو قال خلينا في الانصاف قال لم يقول ذلك ولذلك أنا, انا انا انا الان اتعب جدا لان صراحه كتب السلف كثيره شرحت للاخوه واخوه اتقنوها فالمفروض المسائل دي انا انا لا الهوم لكن المسائل دي وجب عليكم انتم تكونوا من اتقى الناس فيها فهو ما دام حيا اذا يبقى تستلزم هذه الافعال صحيح فهو يحب ويعطي ويمنع ويأب ويستوي وينزل وينزل, وينزل ويجيء في المخلوق مش مو ده ده دي مكتبه صحيح ولا لا اتيت بالاصل حتى تذلل له والصبر هو صبري هو اخته في وصبرني بشويه وحب سايق صبري خرب من الشوف <تصفيق> شوف شو ايش ياخذ دكتور تامر ايضا معكم الان ويقول رفقا به التوفيق هذا مفضل علينا <تصفيق> لكن حقا بد لا ان تكونوا اتقى الناس في هذا البلد فإذا الأسماء أسماء الله أعلام وأوصاف كل اسم يتضمن صفة استلزم صفات أخرى كل اسم يتضمن صفة استلزم صفات أخرى لذلك قال في مواصفة قد جمع في مواصفة وسمى نفسه وسمى نفسه وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة يلفت إليها لانتباه شيخ الإسلام إيش, إيش هي اصفر بقى لأنا أنا أريد بناء عقيدة حقا عند الإخوة وإخوة دي دارسوا معنا في الخفقة واصول ما أدرسوا معنا العقيدة هنا كلام ابن سمية والله يوزن, يوزن بالذهب قال وهو سبحانه وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بالنفس والإثبات هنا يلفت الانتباه لمسألة مهمة ما هي؟ يا دكتور تامر سيب, سيب المسألة للإخوة الله يهديك الحمد لله أن محمود علي أتى بها تامر شوف طلقات نهرية سريعة نعم هذا يلفت الانتباه لمسألة توقفية أن الأسماء وصفات توقفية فلا يصح أن يقال بأن الأسماء مشتقة هذا صح وهذه نوع الحاد هذا نوع الحاد من اجتهد به فقد أخطر ولا يصح والسلف لم يقولوا بالاشتقاق وإن نقل عن بعضهم ما يوهم ذلك فهذا وهم وليس في التصريح في مسألة الاشتقاق فالأسماء وصفات توقفية أسماء وصفات توقفي وهذا امر مهم جدا في هذا الباب زي دمية أراد أن يلفت الانتباه إلى ذلك بأنه سمى نفسه ووصف, ووصف نفسه فهي ليس مسألة أيضا المسألة الثانية من الأهمية في المكان وهي في قوله بأنه وصف نفسه وسمى به, وسمى به نفسه في الكتابة أو في السنة أو إجمعها للسنة قال بين النفي وبين, وبين الإثبات في هذا الباب على أنه توقيف وهنا لفت الانتباه للمسألة الثانية وأنه لا يصح نفي صفة من صفات الله لرفعلها ولا ردها إلا أيضا بدليل لذلك الكلام المهم الذي لا ندري ما يقال به لا يصح رده مطلقا ولا صح قبوله مطلقا وأيضا إن جاءت صفة لن نرى في الكتاب نافيا لها ولن نرى في صفة نافيا لها التوقف فيها هو الأولى ولذلك لم إذا, إذا قال إذا قال قائل الله أذن فما عليك إلا أن تقول توقف أسكت لا أعرف. لا هذا هو من نفى فقد تجاصر ومن قبل فقد تجاصر لأن الأسماء توقفية والصفات توقفية صحيح؟ قد, قد, قد يكون لله قد يتصف الله بذلك يبقى أنت الآن لو تكلمت بالقبول تقدمت بين الله ورسوله لو, لو, لو, لو تكلمت بالإنكار تقدمت بين الله ورسوله في هذا الباب ما عليك إلا, إلا أن تسكت إذا قال في النفس والإثبات فلا تنفي إلا ما نفاه الله ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تثبت إلا ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه مسائل دقيقة جدا لذلك ترى الإمام بن ثامية يلفت الانتباه إليها بأهمية ولذلك أنا أقول هذه مسائل لا يصح هذه المسائل السكوت عنها أو التهاون في أن تتعلمها قال وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين نفي والإثبات وقلنا التوقيف الدلال عليه قول الله جل فعله ولا, ولا تقف ليس لك به علم وقول الله جل فعله أن تقولوا على الله ما لا, ما لا تعلمون ولذلك قال الله جمع بين نفي والإثبات قال ليس كمثله شيء وقال في النافي ليس كمثله شيء وقال ولم يكن له كفوا احد وقال لا تاخذه سنة ولا نوم وقال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما وقال ايضا وغطى السماء ارض وما بينهما بست ايام وما مسنا من اللغوب. وما مسنا من الغوب قال وما كنا غائبين وما كنا غائبين فهذا كله في ابواب النفي هذا كله في ابواب النفي وفي ابواب الاثبات قال وهو السميع البصير قال وهو الحكيم قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يألد ولم يؤلد هذا نفي فالغيقار في الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد أيضا قال ان الله كان سميعا بصيرا ان الله كان سميعا بصيرا فهذه دلالة واضحة جدا على مسألة النفي والإثبات التي قال بها شيخ الإسلام قال قد جمع في مواصفه وسمى به نفسه بين النفي وبين, وبين الإثبات وهذه مهمة جدا وهذه يعني تستطيع ان تقول هذه هي هي هي الطريق الاصيل في سيره اهل السنة والجماعه في المعتقد هذا هو الطريق الاصيل في سيره اهل السنه والجماعه في المعتقد له معينان جميلتان لهما عينان جميلتان فانه يثبت حين الاثبات دون التشبيه وينفي حين النفي يعني دون في بالتنزيه مع اثبات كمان ضد لذلك العلماء يقولون هنا آداب من القرآن قد بيانها الكتاب في مسألة النفي ومسألة الإثبات أما في الإثبات فلابد من التفصيل والتفصيل لأن الكمال كل الكمال لله لفعلها إذن قال أولي الله الأسماء الحسنى وأيضا <تصفيق> عدد الله صفات الكمال له في كتابه قال وهو الغفور الودود وعشر المجيد فعال لما يريد فعدد عند الإثبات يعدد صفات الكمال وعند النفي ينفي مجملاً. ينفي مجملا والنفي الإجمالي هنا أدب لأنه ليس من الأدب أن تعدد النفي لأن النفي نقص فليس من الأدب أن, أن تعدده ولذلك كان الإمام التحاوي في, في شهر التحاوي كان يقول لو دخل الـ الـ الوزير أو العامل على الأمير وقال له أنت أنت لا يدنيك أحد أنت لست بكذاب أنت لست بصارق أنت لست بزاني أنت لست لست لابد أن يعز... يعزره هذا فيه سوء أدب كأنه فيما فيه من التلويح من النقص فلذلك أقل أنت أنت من الكمال بمكان ولا نقص فيك ولا عيب إذن النف عند نفي الإجمال وقد يكون النفي على التفصيل للإجمال لل... في حالة استثنائية ما هي؟ عند المناظره انت رد مد لي مد هو نريدها نريدها يا استاذ وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم بشد تكاد السماوات تنفطر دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن ايات فعند المناظره وعند يجد لذلك التفصيل للرد على للرد على المخالف في لكن الاصل عند النفي لابد من الاجمال وهذا الادب ومن الأدب الثاني بعد الإزبات بالتفصيل ونفي بالإجمال فعند النفي لابد من إزبات كمال الضد فعند النفي لابد من إزبات كمال الضد وهذا أدب جم لابد أنها تأدى به طالب العلم إذا أزبت الأفضلًا فإذا نفى لا بد من كمال الضد إزبات كمال الضد وإزبات كمال الضد تراه في الكتاب قال الله د الله لا إله إلا هو الحج القيوم لا تأخذه سنة ولا يبقى إذا سألت لما لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياتي وكمال قيومية وقال, وقال خلقنا سماوات الأرض في أيام وما مسنا ما مسه من اللغوب التعب والعياء لما لكمالي قواتي وقدراتي الذي ذكرها بخلق سماوات الأرض في ستات أيام وأيضا في, في قول الله في علام ولا يؤد حفظهما وهو العلي ولا يؤد حفظهما لماذا لأنه العلي العظيم انه لا يريد ولا يحط لهم شيء من العلم ليه ما لان علمه بكل شيء ولا يحط به شيء او لا يحط به سبحانه جل, جل في اولى لذلك قال بين النفي وبين وبين اللفات قال فلا عدول لاهل السنه والجماعه عما جاء به المرسلون فانا فصلت القول في الشريعه الوسطيه في القول على أهل السنة والجماعة ومن أهل السنة والجماعة وصفات أهل السنة والجماعة وتكلمنا عنها هو يقول فلا عدول لا يجوز ولا صح ولا, ولا أجلب الإنسان أن يفعل ذلك كلمة لأنه لو فعل لو فعل لهلك لأن طريق أهل السنة والجماعة هو سبيل النجاة وطريق اهل السنه والجماعه هو سبيل التمكين وطريق اهل السنه والجماعه هو سبيل رضوان الله فعلها اشترط الله للاعمال شروطا للقبول واشترط الله لتمكين هذه الأمة شروطا للتقدم وهي كلها مطلقه القياده والسياده والرياده من عدل عنها لا يستطيع من حاد عنها لا استن يصل لان على اناقه المسببات بالاسباب والنتائج مرهونه بالمقدمات النتائج مرهونه بالمقدمات لذلك انا اقول فلا عدول اهل السنه والجماعه عما جاء به المرسلون اولا فلا عدول لنا عن اهل السنه والجماعة. يعني ممكن نافع من شلسة سلامة جزئيات فلا عضو لأحد عن أهل السنة الجماعة لماذا؟ لا لا. لأن أهل السنة الجماعة هم الذين قد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين قد أوصى بهم الله جل في علا وما أوصى بهم في قوله لا تزال طيفا متع الحق الظاهرين لا أدروا ما خلفهم ولا مخزلهم أوصى بهم حين قال يغرس الله لهذه الأمة غرساً يستعملهم لطاعته أو لردوانه أو لنصر الدينه هؤلاء هم أهل السنة والجماعه فقال لا عدول اهل السنه والجماعه عما جاء به المرسلون يبقى اذا من هاجه اهل هو الاثر من هاجه اهل السنه والجماعه هو الاثر ولذلك قالوا الصراط المستقيم هو, الـ هو, الـ هو الذي جاء في الكتاب المبين وأن اهل السنه والجماعه ما ما صح لهم أن يكونوا من اهل السنه والجماعه ولا قاده للناس الا بتمسك بما جاء به الأنبياء والمرسلون لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش بعدي فسار منكم اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة القائفة الرشيدية المدينة من بعد عضوا عليها بن ويرث وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا عدول بحال من أحوال لأن عدول الحراف ولأن هؤلاء هل سنوا جماعه اعتقاد ومعتقد النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد ومعتقد رأي الاول فقد اعتقدوا في ربنا الاعتقاد الصحيح اثبته وحين اثبته فصلوا ونفوا وحين النفي التنزيه قد اجمله مع اثبات الكمال مع اثبات الكمال كمال ضد فلذلك أن تتصار بأنهم وأخذوا على الصفات على ظاهرها دون تحريف ودون تشبيه ودون تأويل وعند التنزيه لم يعطلوا بل أثبتوا كمال, كمال ضد هدمانهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه النبي السلام وكان عليه الصحابة الكرام لذلك قال فلا عدول أهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فانه سراط المستقيم. المستقيم يبقى ما ما لا عدول عما جاء به المرسلون لأن ما جاء به المرسلون من رب العالمين هو سراط المستقيم ولا جاءت إلا بالسراط المستقيم لذلك أمرنا الله للفعلاء في اليوم خمس مرات أن ندعو الله للفعلاء اهدنا السراط المستقيم اهدنا السراط المستقيم سراط الدين أن عليه فإذا والسراط المستقيم هو الإسلام السراط المستقيم هو الحق هو الإسلام. وما من نبينا إلا هو جاء ورسال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الانبياء إخوة لعلات دينهم واحد والاسلام التوحيد دينهم واحد وشرائعهم شتت دينهم واحد وشرائعهم شتت فهذا الجاب الانبياء والمرسلون هذا هو المستقيم حق مسألة الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم موحد صراط واحد وفي هذا الصراط ولو كان فيه شعب لكن هو ضمن الصراط على الخلاف الفقهي الخلاف الذي يسع اما في الاعتقاد لو نظرنا بعين الاعتقاد فلا اختلاف الاعتقاد اهل السنه يا جماعه لا يختلفون في الاعتقاد عند التاصيل لا اختلاف عند التطبيق قد يقع الاختلاف قد يقع الاختلاف لكن عند التاصيل لا اختلاف بحال حوال عند اهل السنه يا جماعه في الاثغا واحد وفي الفقه هو صراط واحد لكنه متسع ويحدث فيه الخلاف سعة سعه من الله تعالى ويسع الخلاف الا يكون الخلاف محسوما او يكون الخلاف خلاف تضاد. فهذا لا يمكن أن يكون من الصراط بحال من الأحوال نقول فإنه الصراط الصراط المستقيم والصراط المستقيم ما جاء به المرسلون كما قلنا هو الإسلام والصراط المستقيم الله يعني أفرد الصراط وجمع السبل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع ولا تتبعوه صراط واحد ثم قال صبل جمعها لذلك العلماء يقولون يعني أبواب الضلات كثيرة كثيرة متشعبة والحق والحق واحد وهذه واحده من ادله السنه اللي بيها اهل الاصول على ان الحق واحد غير متعدد حق واحد غير غير متعدد لذلك قال قال وان هذا صراطي مستقيما النبي صلى كما في حديث ابن سعود خط خطا وقال هذا صراط الله المستقيم وخط على جنبات الخط خطوطا قال على كل خط من هذا من كل سبيل من, من هذه السبل شيطان ولذلك الله تعالى قال وما اكسى الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم وهو مشترك وايضا قال الله دعى دما للكسره قال الله دعى قال وان تطع اكثر من في الأرض يدلوك عن ولذلك وسراط واحد واما ابواب الضلاله فهي كثيرة وكثيرة ولا ولا يغرننا المر قلة السالك في الطريق الواحد لابد ان نسير على هذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه بعضه الصحابه الكرام ثم اتبعونا ثم اتبعوهم باحسان إلى الى يوم الى يوم الدين قال صلوات الذين انعم الله عليهم من ابينا الصديق والشهداء والصالحين نقف عندها وإن شاء الله نكمله في الدرس القادم على الأقل افتتحنا الكلام على الوسطية ان شاء الله ننتهي منها بإذن الله أيضا كما انتهينا من الكتب الأخرى في العقيدة بفضل الله ونسأل الله أن يتم علينا عليكم النعمة ونجعل ذلك في موزين حسنة لو في أي سئلة تفضل الحمد لله صلى الله عليه وسلم يقول هل يليق أن ننفع لله الصفات السلبية مما لم يأتي النص على ذكرها على فيها على فيها. عليكم السلام وبركاته لا ما يجوز قلنا قلنا بأن النفي توقيفي وان الاثبات توقيفي فلا يصح أن تنفي عن الله الا الا ما دل الدليل على نفي ولا صح ان تثبت لله الا ما دل دليل على اثباته والا دخلت في مساله الالحاد مثل اي نص الشيخ نقص نفي عن الله ده لكن عند عند عند النفي في هذا الباب لا لك من توقيف يقول ما دليل الحسن البصري وعطاء رحمهم الله على جواز إسقاط الدين بنية الزكاة هم يقولون بأن, بأن, بأن, بأن, بأن, بأن الزكاة حق المال وهو دفعه ويرون بأن الدين هذا الذي على الرجل بأنه رجل في في مساءة الإبراء رجل عليه دين وله دين فله الإبراء في هذا الباب في الإسقاط على أساس أن الزكاة دين له لله لفعله وعيدا للأدمي فيسقطوا على ذلك هذا مقابل ذلك وهذا خطأ مبين جمهور الفقهاء من الحققين قالوا لا يصح هل النفي مقدم على الإثبات في الصفات؟ إن شاء الله اللغة الفاضلة بساعة الجدول سينزل معدلة إن شاء الله حاضر هل نفي مقدم على الإثبات في الصفات؟ أنا مش فيهم السؤال يعني نفي مقدم على الإثبات في... حين النفي ننفي وحين يثبت نثبت لا يمكن أن تريد صفة منفية مثبتة إلا, إلا فقط في الصفات, في الصفات المقابلة في الكيد والمكر والسيزاء فهي تنفح حين نفع الله رفع لها حين لا يتصف الله بها وتثبت حين يتصف الله بها يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ومكروا ومكر الله يمكرون الله والأخرون الكريم نعم يقول هل يصح ياسي الأولى في الصفات؟ نعم يصحق ياسي الأولى في الصفات لكنها ليست إيش على العموم ولذلك نقول بأن, بأن عدم عدم الإنجاف في الرجل عق ونقص وهي في الأجل فعلها كمال كمال سبحانه وتعالى فعلها تقول ما دمنا نقول أن الصفات توقفية فما هو طريق إثبات الصفة؟ طبعا هنا أصلا صراحة شرحناها لكن أنا ساعطيها سأعطيها إجمالة طريق إثبات الصفة هو التصريح بها التصريح بالصفة وجاء ربك والملك صفا صفا قال الله دعال الرحمن والعرش استوى قول الله ينزل ينزلوا ينزلوا ربنا اه اه أيضا قال, قال قال إن الله عجب ربكم من صنيعكم يضحك الله للرجلين فالتنصيص على الصفة إثباتوا الاسم الذي يتم هذه الصفة, الصفة نوزبط الصفة بالاسم لأن الاسم لابد ضرورة أن يتصف بهذه... يتضمن هذه الصفة نحن قلنا بأن أسماء الله أعلام أوصاف ف... فإذا قلت مثلا العلو فنثبت العلو ب... ب... بل... بالاسم قال الله جعاله وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم <تصفيق> فنثبت العلو بإيش <تصفيق> فهذا طريق والإجماع صبعا في هذا الباب غير ذلك لا يصح. صح تقول اللغة الفاضلة تقول مثل قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا التصريح أقول الآن، تنصيص على الكلام، لأسياماً المفعول المطلق هنا مؤكد للفعل،